Elleam sao oke va wo va ma mança la Quel ma ايضا. جيدك من الايمان ويفتح رفعك الى الايمان. يا رب. يا ظاهر الصباح ولدك. اصلها ثابت في زمان. تأتي <تصفيق> اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا يلا لله الله اه تبخالش Qua man não que Ro que cheja assim chocine de علي <تصفيق> طلبنا <تصفيق> <تصفيق> ويظل الله العديد ويفعل اللهم <تصفيق> هو